قُلْ هُمَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَمَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَبْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا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 فلا تطع الكذيبين وتلوت حينف ود حين ولا تطع كل حل في مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير اعتدي وتُلِمّ بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنين اذا تشلا عليه اياتنا قال اساطير